ترجى من تشاء منه وتوي اليك من تشاء ومني بتويت ممن عذلت فلا جناح عليك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 نِسَاءٌ مِّن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِ مِن أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَحْجَبَكَ حُسْنُهُ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا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 وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ مَاذَا فَاسْأَلُوا غَيْرَ مَن وَرَاءَ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْصَىٰ لِلنَّاسِ وَقُلُوبُهُم بِهِ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا او تخفوا فان الله كان بكل شيء عليما